مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في نادي وسقوا ماءا حميما فقطع ام اءه